يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم, بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 119. ذلك هو الفوز العظيم 110. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا فالتمسون را فضرب بينهم بسور له باب باطله في الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكم معكم قالوا بلا ولكن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 118. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأنل الذين آمنوا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 120. <التضين> <التضين> <التضين> <التضين> <التضين> <تضين> <التضين> اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بيئنا لكم الآيات لعلكم تعقنون